شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشصاق كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْمٍ فَنَادَوْا وَنَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقُولَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أُولَئِكَ الأحزاب إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يُنذَرُ فَهَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوْعِ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن وإننا سصرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل وَأَهْلَ أَتَاكَ نَبَأُ الْفَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَسَمَ نَبَغَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قلَ لَ قدِب وَلََمكَذِسُ آال نَجَتِكَ إِلَ لِعَاجِه وَإِ كَث وَِّنَخُلَقُ إِ يَبغ بَعَُهُم عَ بَعٍ إا الذينَ آمنوا وَظَنَّ نَدَامُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَضَعَ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَقَفَوْتْ لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا يَا دَاوُدُ إِنَّا دَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ In الذine yضirlun arn sviil Allahi lhkem ardaun šajidun bima nesu yöma elhisab وما خalقuna السmاء والأرض وما بينهما bاطla ذلك vannul الذine فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَم نجعل المتقين كالفجار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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيش أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين في الأصفاد هذا عطاب فَامْنُنْ اوْ امْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفًا وَحُسْنًا مَّآبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ كُبْ بِرْجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الألباب. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وادكر إسماعيل واليسع وذلكفر وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ تكئِينَ فيِيهَا يَدَعونَ فيِيه بِفَكِهَةٍ كَفِيط وَشَراب وَيادهُ قاصِاتُ الطْف خْراب هذا مَا تُعددُون لِيَو مِن إن هذا رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشظى مآب جهنم ما يصلونها فبئس ملهاذ هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بِهِمْ إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 وَلَا أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَلَا فَخْرٌ جٌّ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدين قال رب فأنظر لي إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم إِنَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَّا من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ